Allah, ogenblik is de kerk van لا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل إِنَّ في ذلك لَآيَاتٍ لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذب ويذبحون أبناءكم ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإن تأذن ربكم ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد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 فلم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فَرَدُوا أَيْدِيَ جُمْفِ أَفْوَاجِمْ وقالوا, وَقَالُوا إِن كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه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 عما عم كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان من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 وَمَا كَانَ لَنَا أَنَّ أَتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِلْمُؤْمِنُونَ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُولَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ على مَا آذَيْتِمَ وعلى الله فليتوكل المتوكلون وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَادُونَ أوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عني من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرع Weer niet te zeggen, we zijn niet te zeggen, we zijn niet zijn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 waarzuur de Allah فهل أنتم مغنون عننا وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوم. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أَنَا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشرك قوموني من قبل إن ادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم قالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام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 دَارُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجتس من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمَنُوا بالقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين أَلَا <تصفيق> لُلُغْمَايَشَ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم Allah الذي خلق السماوات šamātī wa من السماء wa anzal به من šamātī رزقا لكم فأخرج به من الأمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخّر لكم الشمس والقمر زائبين، وسخّر لكم الليل وأنهار، En in Omdat Ibraïm, mijn Heer, deze landen heeft veranderd en zijn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 رَبَّنَا إِنَّنَا أَسْكَنْتُ من ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم Rabbana, inna ka ma nuxfi wa ma nulid wa ma min shay'in fil سماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر Steneken we het niet te vergeten. We hebben het niet te بالدعاء ربنا اصرف لي والدي يا علي المؤمنين يوم ما الحساب wala ta sabbanallaha ابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وافئدتهم هوانا Wa zullen mensen komen En zij فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أَجَلٍ قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل فَأَوَلَمْ تَكُونُوا أَقُسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال waarom kroon ik we hebben een